القائم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن عربي لقوم يعلمون بشرا ونذيرا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 مثلكم يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين من الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون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 إلى وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض إتيation أو كرها قالت أتينا طائعين